فأولئك فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلعون فتيلا ومن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 أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى وسط الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافله لك عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا وقل أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا مصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل لن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء للمؤمنين ولا يزيد الظالمين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض وناهى بجانبه وإذا مسه الشر كان يأوسا